بسم الحمد ل ل ه ا ر ن لله م إذاعة الذي قام السماوات و ا ل أ ر ض ب أ م ر ه الذي جرت ا ل ح ي ا ة بنا فيها بقضائه وقدره الذي أ ن شاءنا في ا ل أ ر ض ن س ن ا فاستعمرنا فيها أ ج ي ا ل ا و أ م ن ا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 ومن يعمل ف و ء ا أ و يرجو من ف س ه ثم يستغفر الله ليجد الله غفورا رحيما و أ ش ه د أ ن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا واستاذنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه عاش حياته كلها صلى الله عليه وسلم لله فحينما أ ع ط ى اعطى لله وحينما منع منع لله ولما أ ب غ ض أ ب غ ض لله ولما أ ح ب أ ح ب لله ولما حاربك لله ولما سالمك لله ولما غضبك لله ولما رضيك لله وكان زيدنه ب أ ب ي هو أ م ي قل إ ن صلاتي ونسكي ومحياي ومناتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك امرت و أ ن ا أ و ل المسلمين اللهم صل وسلم و د ا ر ك على هذا النبي وعلى آ ل ه وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أ ث ر ه ب إ ي م ا ن و إ ج ت ا م إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد أ ش د ك في الله صدق و ط ا د من شاكم وتبوات من جنات الله منزلا واسال الله تبارك وتعالى ان يجعل من شانا خالصا لوجهه كريم والا أ يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وان كما جمعنا في الدنيا على طاعته ان يجمعنا يوم القيامه تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته انه ولي ذلك والقادر عليه مازلنا نواصل حديثنا حول ا ل خ ط ا ء التي حدثت في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ونواصل حديثنا عن م ع ا ل ج ة ا ل ق ر آ ن لها و م ع ا ل ج ة النبي صلى الله عليه وسلم و أ ح ب أ ن أ ق و ل لحضراتكم إ ن ا ل ح ج ة ق ا ئ م ة علينا جميعا ل أ ن هذه ا ل أ خ ط ا ء قد عولجت فيما أ ن ز ل الله سبحانه وتعالى على نبيه من ق ر آ ن أ و س ن ة و ب م ت ا ب ع ة ص ا د ق ة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا ف إ ن العلاج خلاصه ت ر ب و ي ة تحتاج منا إ ل ى وقفه جاده ل أ ن ه أ ر ى أ ن ن ا أ ص ب ح ن ا جميعا مسؤولين عن فهم هذا الموضوع بشكل طيب حتى نستطيع أ ن نكون المراه تعكسه م ب ا ش ر ة إ ل ى المجتمع الذي نعيش فيه ل أ ن أ ك ي د مجتمع ا ل ص ح ا ب ة أ خ ط ا ء ه لا تقارن ليس هناك وجه ل ل م ق ا ر ن ة بين ا ل أ خ ط ا ء في مجتمع ا ل ص ح ا ب ة وفي مجتمعنا نحن ولكن ا ل أ خ ط ا ء في مجتمع ا ل ص ح ا ب ة كانت ر ح م ة لنتعلم نحن منها ونرى كيف نسير على هذه هؤلاء السلف الصالح الذين أ م ر ن ا باتباعهم ي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ب س ن ة و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فهؤلاء جميعا كان علاج أ خ ط ا ئ ه م كما قلت من قبل خ ل ا ص ة ف ر د و ي ة نتعلم منها نعلمها ابناءنا ونعلمها ز و ج ت ن ا ونعلمها جيراننا حتى نستطيع أ ن نصل إ ل ى أ ن ز ل ش ك ل لمجتمع مسلم ارتضى الله ربا و ا ل إ س ل ا م دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبيهم و ر س و ل ا ك ي ن ه ا ر د ه ن ع ي ش مع خطا لواحد من البدريين وحينما أ ق و ل من البدريين هم دول أ ز ل ا ء ا ل ص ح ا ب ة يعني المهاجرين دول السب الذين شهدوا ا بدرا لا دول المقام ا ل أ ع ل ى هذا الرجل كان خ ط أ ه أ ن ه أ خ ش ى سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أ ه م النبي صلوات ربي وسلامه عليه أ ن يذهب لفتش م ك ة ح ا ي الصحابي ده هو حافظ بن أ ب ي بلتعه وهذا الصحابي كل اللي عملوا انه أ ر س ل ر س ا ل ة إ ل ى كفار قريش يعلمهم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لقتالهم حتى ي أ خ ذ و ا حبرهم ش ا ه د ا ل م و ض و ع ب ا ل ن س ب ة لنا أ ن إ ش ا ء السر في هذه ا ل ح ا ل ة خيانه عسكريه ة ش ا د الأمر بالنسبة إلينا كذلك. يعني في مثل هذا الزمان مجاشرة قاعد هذا الأمر كذلك ذلك حصل مثل على طول على فنحكم يعني في ب ا ل إ ع ل ا ن رميا بالرصاص أ و بالقتل أ وما إ ل ى ذلك هذا الرجل لما د ع ث هذه ا ل ر س ا ل ة كل اللي حصل أ ن الله, الله سبحانه وتعالى اوحى إ ل ى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا ا ل أ م ر فكان ج ب ر ي م مباشره نزل على رسول الله و أ خ ب ر ه أ ن هناك ر س ا ل ة م و ج ه ة من فلان الفلاني الى كفار قريش وهذا الرجل أ ر س ل هذه ا ل ر س ا ل ة مع ا م ر أ ة فعلى طول النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ت ع ا د ت ه حينما ي ت س ب ت من ا ل أ م و ر دائما أ ر س ل على طول ا ل ن ق د ا ت يتسبف يعني من أمر الله و د ا ا كان عادت النبي الله عشان ي عليه وسلم في أي أمر يتسبف عشان تشريعي م وسلم أمر نحن يعني صلى فكل اللي حصل ح ق ي ئ ا النبي صلى الله عليه وسلم أ ر س ل عليا والمقداد والزبير إ ل ى غ و ض ة خاخ م ن ط ق ة قرب ا ل م د ي ن ة على ساكنها افضل ا ل ص ل ا ة و أ س م ي التسليم فلما لحقوا ا ل م ر أ ة قال لها علي بن ابي ص ا ل ب أ خ ر ج الكتاب كده م ب ا ش ر ة فقالت له ما معي من كتاب ولكن الذي قال له ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طب النبي يا رمع نفعش لن نتأكد لا قال لها لتخرجن ا م الكتاب او لنلقين الثياب ك اختريك حمم المبني الكتاب يعني هتخرج الكتاب يعني وفتشك. قوي لأن امر ل ي عليه يعني وصريح صلى الله عليه وسلم كان يعني واضح وصريح. فالمهم أخرجت الرسالة كان واضح اخرجت من ض ف ا ئ ر شعرها و أ ع ط ت ه ا لعليم بن أ ب ي طالب ف أ خ ذ ه ا وذهب بها إ ل ى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه فتح ا ل ر س ا ل ة و ق ر أ ه ا ثم نظر إ ل ى حاطب وقال له ما هذا يا حاطب خ ي ا ن ة ف ت ه و ل ي لا استفسار بنحتاج ان احنا ن ت ك ش ر عن هذا الامر بهدوء ما هذا حافظ رغم اننا في بالي الامر ا د ل ك انه يعتبر من وجهه ن ظ ر ن ح ن ا دخينا على ل س ك ر ي ا يعني على طول و ج و ث ل ث هتتحل والنجوم والكواكب والحالات العسكريه نحن من ن ب ي صلى الله عليه وسلم ما هذا حصل فقال يا رسول ا ل ل ه ل ا ت ع ج ل ع ل يا ي رسول الله لا تعجل علي اني لم اكن هنا ا ل ع ش ي ر ة وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات كل واحد له في م ك ة قرابه ة ي ح م و ن ي ح م و ن بها أ ه ل ي ه م واموالهم ف أ ح ب ب ت أ ن أ س ت خ ذ منهم يدا يحمون بها قرابتي اللي ا عملته اللي بالتعديل بعمل واجب مع النجي عشان من أهلي ومع من منهمش اللي بنقوله الزالد واجه تقبلها احنا النجي أن ولا أهلي قوة فتذكير هذان الكبه كذا ثم أ ك د على النبي ص ل الله عليه وسلم وقال وما فعلته كفرا ولا ارتدادا عن ج ي ن ي خلاص ببساطه الشديده لماذا قال إ ن ه قد صدقكم إنه قد صدقكم لكن عمر بن الخطاب حكم بظاهر ا ل أ م ر فقال يا رسول الله دعني أ ض ر ب عنق هذا المناسق فقال له يا عمر إنه قد شهد قد د ب ر انه وسهل مقام ب د ر ي ذات إ ن قد شهد بدرا ولعل الله قد اطلع على قلوب أ ه ل بدر فقال له معملوا ما شئتم فاني خ د ف ض ت لكم فالسعوديه ذو الحكايه وتخيل مع هذا الكلام وهذا الحديث الصحيح نجد أ ن ه م ما كانوا يفعلون إ ل ا ما يحب ربهم يعني ما يحب الله يقدمون عليه ربنا、فيه. كارت ب ل ا ن ش رجل اعمل اللي انت عز وقد غفرت لك فيقول مش ه ع م ل اللي انت بتحبه واعلى مقام انت تحبه سوف اقدم عليه وافعله الشيء في هذا الامر ان هذا الصحابي الجليل ا خ ط أ ب ا ش ا ء هذا ا ل س ب م ب ا ش ر ة ا ل ق ر آ ن توجه ب ر س ا ل ة ق و ي ة في سوره ا م م ت ح ن ة ا ل ت يا في م ط ل ع ه ي ايها أ الذين آ م ن و ا وانظر م ر ة أ خ ر ى ص ح ا ب ي ل ه عمل ك ذ ا لكن الله لم ينفي عنه ا ل إ ي م ا ن ما اشهد كيانا وما احد الشعر ا ل خ ا ل يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أ و ل ي ا ء تلقون إ ل ي ه م بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول يخرجون الرسول واياكم إ ن كنتم خرجتم جهادا في س ب ي ل وابتغاء م ر ض ا ت ه تسرون إ ل ي ه م ب ا ل م و د ة و أ ن ا أ ع ل م بما أ خ ف ي ت م وما أ ع ل م ت م ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إ ذ ن عالج ا ل ق ر آ ن وعالج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الموقف ق ض ي ة ش ا ئ ك ة خ ط ي ر ة وهي ق ض ي ة إ ف ش ا ء السر ا ل م ج ت م ع ا لم س ل م ط ب ع ا أحلى ك و ن ه ن يكون هناك م ي ا ل م ج ت ك و ا ك من ي ا ك من ي ه ن من هناك م ي و ن ا ك من ي ه ا ك من يكون ن ا ك من يكون ه ن من ي ك ه ا ك من يكون هناك من يكون ه ا ك م يكون ه ن ك م ي ك و من يكون ه ن ا من ي ن ه من ي من ي ه ا من ك و ه ا س ت ث ن ا ء ه ت ب ق ى ن ي ك و ا ك م ي ا ل س ر د ك و ه ن ي ء ع ج ي ب و ن هناك من ي ك و يكون ه ن ا من و ن هناك من ا ل من ا ل من ي ك و م ي ك و ا ك من ي و ا ك من ي ا ك م ا ك من ي ا ك من ي ه ا من ي ك و ه ا ك من يكون ا ك ي ا ل من و ن هناك م ي ك ا ل من و ن ه ن ا ي ك ا ك أ ب ن ى صفات الشريف ك ث م السر يعني ا ل إ ن س ا ن الشريف أ ب ن ى ص ف ة عنده ان يكتم السر واعلاها ان ينسى ما أسر إليه اسر كذا به ما خلص اليه ق و قال ل المايك ت ك ت م و ا ل ث ا ن ي ذا سر ا ل ب ي ر وهو عارف انه اول ما هيخلص هيكون بيكلم واحد في التليفون يقولك ل ت و ب سكرت بقى انجازي ايه و ب سكرت يعني ح ا ج ة ع ا ل ي ة ق و ي سر هاي م ع ص ض ر ايه هو فلان كان وقف معايا حتاري بس ه و ع ى تقول لحد و ا ل ث ا ن ي يقوله عطول لحد و ا ل ث ا ل ث ه و ل ه عطول لحد و ت ل ث ي ترجع لصاحب السر واحد يقوله فجن يفتن السر ايوه يقول له اتطور سمعت واحد عمل كذا كذا كذا يبقى هو اللي عمل ولذلك في تاريخ ص ض ر ا ل إ س ل ا م إ ن م ا كان من أ س ب ا ب انتصار النبي صلى الله عليه وسلم هي مساله الشريه、دي. نادر يمكن في موقف او موقفين لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفشي سر غ ز و ة م ع ي ن ة حتى يعني و ق ع ه ا ل س ي ر ة تحدثنا عن ان النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلامه عليه في س و ر ة التحريم لما قال له ربه يا أ ي ه ا النبي لم ا تحرم ما أ ح ل الله ل ك فبالتالي مرضاك أزواجك والله غفور رحيم غفور ثم هذه ا ل أ ي ه تنزلت في شركه وانظر الى التثنينا من العلماء أحسبوا لأ في لأدوية الاخر ي صلى ل أم أم مارير عاشر الصية المؤمنين في في بيت حفظة وما ر ينقص ة جارية ي ع ي النبي اللي ي ما عمله ن شيء من عند قدر النبي صلى الله عليه وسلم كما يستغله بعض المروجين والاسفاقين أ س ق يقول ي النبي والولية ن و لك ل ا ه اللي بتطلع ي ل تتكلم الموضوع ن ا في ده ح ا ل ن ب هي لها جارية ليس لها بيت وبيوتات ا ل ب باسم بالكسة النبي ي عليه صلى خلص الله وسلم جحلاتنا على اشتاء مراسو من الذي ي أ و ي فيه فلان ا وفلان ا وفلانا وعادي جدا أ ن ه هو يعاشر هذه ا ل م ر أ ة وهي زوجته لكن أ ن ا اتكلم عشان لما ت ق ر أ و ا هذه ر الروايات ا م إ الأصح صحيش ل تقولون الرب انما من إن ل صلى ن ب ي ا ل ل عليه وسلم ه ر ا ئ ح ة كما ل ل أ ك جاء في ر عن ذلك ا صحيح م غ ا ل ل لكود ب ه ا ر ا ئ ح ة فقالت له أ ك ل ت م غ ا ف ي ر يا رسول الله فقال لها بل أ ك ل ت عسلا عند زينب جنت جحش ووالله لا أ ع و د ف تكتم خلاص ايزر فيها والنص واضح في ا ل آ ي ة سبحان الله تبتدي م ر ض ا ة أ ز و ا ج ك يعني الموضوع في منتهى ا ل ن ص ح من النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن التشجيع هيحتاج مننا كده أ ن ا ممكن أ ت ز و ج واحده ث ا ن ي ة مش أ ن ا أ ن ا ب ت ك ل م عموما ممكن حد فيكوا اتزوج واحده ث ا ن ي ة خلاص لما حيتزوجها اللي هيحصل انه مش هيستطيع أ ن ي ر ب ي ز و ج ت ي ن فهيروحلي ب ي تقول له خ ل ف وتهنيت هلا ب أ ك ل ه ا سن والله ده انا ق د ت ه ي ق ل ي حولي جامل وهذا من الكذب كده احنا قلنا المباح انك انت زي م ا ق ل ن ا قبل كده انك تقول لمرضك ه ا حتى لو ش ه ا زي ا ل م ر و ح دي حتى لو كده وتقولها ل مثلا ج ز ا ي ا ل أ م ر ده مش كده احنا بنفترض يعني ي ع ن ي أ ن ا بشد طبعا لقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن في أ ح س ن تقييم انت من وجهه نظرك ك إ ن س ا ن ممكن ترى واحد كده فيه قبح مش ش ي ق ه إ ن م ا يحل لك أ ن تكذب عليها ايه الجمال حلوة ن بتاعنا بأن نشفع ي نحن و ن ب ي صلى ايه ل ل ل ه ع وسلم ل م ا ق ا ل لها ذلك ف ر ح ت أ ي ل العائشة ه ذ ا الكلام قالت له لما يدخل عليك رسول الله قولي له اكلت مغاصير فعائشه ة اسمك نفس الكلام فعلى طول مباشره ة سيدنا جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما السرية شوي وعلشان شوية السرية حكتين حكت تحرم ينفعش مسألة مسألة لنا بان على نفسك أحله الله لك ويقول لهم في حاجة قد بس ما ت ح ر م ش ح ا ج ة على نفسك ابتغاء نبضات ازواجك فهمن ا يا رسول الله اللائي من المفترض أ ن يتمنين رضاك مش انت اللي ه ت ق و ل و ه ن ر ض و عني ده ما ي ن ف ع ش ي و إ ذ اصر النبي إ ل ى بعض أ ز و ا ج ه حديثا فلما نبات به و أ ظ ه ر ه الله عليه عرف بعضه و أ ع ر ض عن بعضه ودي بقى أ د ب أ د ب عالي عالي عالي عالي لما تعرف ان حد يا اخي فاضل قصيله سر ثم ننى إ ل ى علمك أ ن ه تحدث بهذا السر ح ي ن إ ذ ن من المفترض لما تيجي تعاكبه مش تكلمه في السر اللي حبيته من خ م س ة وعشرين سنه وهو جيت الطريق لا كده إ ش ا ر ة س ر ي ع ة أ ن ه ا ن ت أ ك ش ف ت السر ولذلك ا ل ق ر ا ن ي تعرف بعضه و أ ع ر ض عن بعض الشيخ ت ل ي ل تحسسك م ن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه ا ل ح ا ل ة يعلمك أ د ب الحساب ورحت اتكلم واحد خلاص الحسن قال ن س ت ق ص ى كريم قط يعني م ت ع ش تستقدي منه وطلع علمه خلاص هو فشلك خمس س ت أ اسرار مش قادر يقول له م ش فاكر لما قلنا ق ا د ي ن بله ومش فاكر لما خ ط ا ل ه هو خلاص ع ر ق ت ان اقصد سر عرف أ ب ا هذه قالت من أ ن ب ا ك هذا ي ع ن ي ت عائشه وسيدنا ا ل ي ر ا ح ق ي م قال نبا لها العليم الخبير ثم ربنا سبحانه وتعالى يقول لهما ان تتوبا ل ه الى الله تقدير جواب الشرط كان خيرا لكما ان ت ت و ب إ ل ى الله فقد صغت قلوبكما اي زاغت و أ ث ن ت ومالت عن الحق إ ن ت ت و ب إ ل ى الله فقد صغت قلوبكما بث الشغل ده اشياء السر ده ك ا ر ث ة و إ ن ت ظ ا ه ر عليه ت ع و د و ا بقى تبث السر وتتحركوا وتعملوا عليكم ب ي ن ا ف إ ن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين و ا ل م ل ا ئ ك ة بعد ذلك ظهير ده كان كفايه ربنا أ و ي كفايه لكن لابد أ ن ننظر إ ل ى خ ط و ر ة هذا ا ل أ م ر ل أ ن ن ا جميعا نقع فيه احنا كلنا ا ن ه ا ر د ة لما تبتدي تبص في س ي ر ة الصحب و ا ل س ل ة الصالح رضي الله عنهم وارضاهم ده موضوع السردين في الحالات ما تكملش أ ص ا ب ع اليد ا ل و ا ح د ة ل أ ن الموضوع منسبي خالص ولذلك كانوا دائما كلهم ي ن ظ ر و ا إ ل ى هذا ا ل أ م ر يعني علي بن عمر بن ع بن الخطاب ك ا ن يقول م ا أ ش ي ت سري الى أ ح د قط فافشاه فلمته مش حلومه إ ذ كان صبري به أ ض ي ق انا مش قادره استحمل سري ومكتوم ولذلك تجد أ ص ح ا ب الشهامه و ا ل م ر و ء و أ ص ح ا ب المقام العالي الذين كبروا على شهواتهم والذين عظم عليهم ان يهتكوا افكارهم هو الذي جئت من شره انما كان واحد حيموت مش ق ا د ر تشعر س س ان في حجر على س ج ر ه فلو ع ي ز ايه عايز يجي كل حال من طقطق السلام عليكم زي ن ما ل هذه السلمة شاعر قدر ب ي شرمين、يعني. إذا المرء سره بلسانه و ل و ا م عَلَيْهِ غَيْرَهُ فَهُو ف ص د ر الذي يستودا السر قد يقف انت مش قادر تستحمل سرك غيرك م ك ن م و ش لانه مش هيستحمل سره ده موضوع بسيط حقيقة يلا ق و ن عندي سر عيزه لك سبحان الله سبحان الله على هذا عندك سر عيزه لولد جاي انظر إ ل ى عرينه ابي طالب لما قال لواحد ناصحا لا تخش سرا ما استطعت إ ل ى امرئ يخشي اليك سرا عنده يستودعك فكما تراه بسر غيرك ف ا ن ع ا فكذا بسبك ل محال سيصنعه ما هو طالما د ب ل ك سر ح ي ا خ ذ سرك ويروح الثاني وحتى ع ن د ن ا تلاقي الأمثلة شعيتنا حكا ففعلا ي ه ا ل و تكفين وقه ح ن الله ح كما ا اختيار في ل ما حكا ليش آدف في تكفت قيل صدور الاحرار أ ح ر ر قبور الأسرار صدور ا ل أ قبور ا ل أ س ر ا ر من المفترض ان تكون أ م ي ن ا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذا في حديث إ ذ ا حدث الرجل الرجل حديثا ثم التفت فهو أ م ا ن ه إ ي ه كلمه التفت دي ه إ ن ه بيكلمك و ع م ل يعمل كده عشان مكنش يسمعه يعني مش لازم يقدر يقسم عليك ب أ غ ل ظ ا ل أ ي م ا ن أ ب و ك رجل البلد اللي ربتك وحاجتك كسر متقولوش ا لحد إ ن م ا طالما أ ن ه التفت فهذا يعتبر سر وتلك تعتبر امانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما تعلم الصحابه جميعهم انا بقول لصديقتك ان تفضل في طول السيره وعرضها تجد مقام الصحابه العالي في كتمان سر النبي صلى الله عليه وسلم يعني احنا النهارده مثلا من ضمن الحداث اللي فيها اشياء للاسرار الجماعه ا ل س ب ر ت ر ي ه السكرتريه ديه مش فكره اللي هو سر يعني وهما لا فكره ولا ب ا ه ومبقاش س ك ر ت ي ر ي ا كمان عبدالله طبعا كلهم ستات ولازم تكون حسنه المظهر وتجيب جميع اللغات وتيجي على هوا المدير و ن ق ص كمان لو الحقيقه ان كده نوصف باسمها بالطلب اللي عايزه يعني ي ب ت د ي يطلب طيب يبتدي نشوف بقا س ك ر ت ي ر ي ا مع كل احترامي لهذا اللص و م ن ا ء ا ل سر مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ا ل ن ه ا ر د ة ا س ك ر ت ي ر ه حجم الاثنين ياه ت ش ب المدير يا ت ش ب المدير يا ت ش ب م د ي ر يا اما و د ي ك ده في ا ل أ خ ر من مجرد ما حسيت ا ل ش ر ك ة كل أ س ر ا ر المدير راحت تراه و إ ذ ا راحت المدير ث ا ن ي تقول له ده كان ادم ده كان بيقول ده كان بيسوي ده كان مش عارف بخيل كل اللي كان ب ي ق و ل ه هو مهم أ ه م ح ا ج ة ان يكون عندك شيء من المظهريه كده عند بعض الناس م ا ي ر ض و ش أ ب د ا يجي السكتيل راضي وعايز واحده اول ما يدخل و ر ا د ه م لعلهم ا ل شايفين ولما يجي ايه ص ع ا ب و م جايب لبسات جاكد كده بكتين وحد س أ ل علي ومحدش يخش علي المكتب ا ومحدش يخش علي المكتب فاضي ومحدش ش لحد لحد تعال ل يخش شغل جيه إنما علي المكتب النتائي ن لنا الحقيقة ا للجالة ب يسمحها طالبه عقلات يعني ك ا ن ما فيش سر بالجامعه خالص لا من لنات ولا من ولات انما احنا بنتكلم على ان النساء اكثر ش و ي ة حرص على م س أ ل ة ا ل م ع ا ي ز ة تتكلم ما بتقدرش اذا كان ما بتسكتش عن سر زوجها يعني سر الزوج نفسه بيخرج ل ص ح ب ت ه ا في تلهوم بكل تفاصيل فلما نرجع الى امناء السر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ت ع ا ل و نتفرج على ح ز ي ف ة بن ا ل ي م ا ن و و ص ا ل ل ب ظ اللي سماه الشده دي أ م ي ن سر رسول الله صلى الله عليه وسلم امين سر الجنس ي في الأمين الواحد دي أثناء الناس كل البشر النبي أثناء المنافقين بن بن خلان بن خلان البشر أعطاه صلواته وسلامه على تعرفهم عليه عبد كل ربي واحد واحد قرية دي عددهم ل د ر ج ة ان عمر بن الخطاب لما ارتعدت ف ر ا ئ ص ه من م ع ر ف ة الحذيفه معاه اسماء المنافقين وفعلا يعني ما هو المؤمن هو دائما اللي في ح ا ل ة الخوف دي يعني في ناس ما راحتش سالت ح ذ ي ف بس مش معنى مع ذلك انا اتكلم ع الصحابه لا انا ب ك ل م ان في ناس امن جدا على ايمانه انما عمر بن الخطاب رغم م ن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ما قال وهو من هو إ ل ا أ ن ه ما ملك إ ل ا أ ن زهد إ ل ى ح ذ ي ف ة قال له ناشدتك الله ناشدتك الله يا ح ذ ي ف ة أ س م ا ن ي رسول الله في المنافقين شوف يا أ خ ي شوف الخوف من ربنا سبحانه وتعالى رغم اللي عمل ورغم اللي سواه ورغم بشرى النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا رحب الممتنى الخوف أ س م ا ن ي رسول الله في المنافقين يا ح ذ ي ف ة أ ن ت ز ا ل استنى في النهارده كده لا واحد مين عمر عمر عمر تعالى س ب ر ا ي ر روح يا مارب لا ا ف ر ه ما قالتش كده خالص ك ل م ة م و ج ز ة قال له لا خلاص وانتهى ا ل أ م ر ع ذ ا ر كنت بعض الروايات بتقول ا ف ي ا ل منافقين أ ح د من عمالي قال له نعم بس و ل ف ه إ ن م ا مش مين وعمر سبحان الله ب ص ر ا ح ة المؤمن ونور الله الذي يعطيه للمؤمنين الذين يتقونه ها ويجعل لكم نورا تمشون ي به فكانما دل على هذا الرجل رح نمشي من عنه وما رحش عمر السيره ما يجنيش ان هو قال له لما مشاك ف ع ر ف ت رح زيته لا طبعا عاش كده خ ل ص الموضوع انتهى الموضوع انتهى, انتهى اذا شيء مهم جدا مساله انك انت تفهم هذا السر شيء عالي النهارده عاقب واحد من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ل أ ن ه ظن أ ن ه فشى سر رسول الله ب إ ش ا ر ة مش ه ق و ل ك اكثر من كده لما عملت تقرير أ ق و ل لكم ب إ ش ا ر ة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ح ا ص ر بني ق ر ي ض ة خ م س ة وعشرين يوما أ و خ م س ة وعشرين ل ي ل ة سوء ا ل م ح ا ص ر لبني ق ر ي ض ة هؤلاء إ ن ا ي ه و د عليهم ن ع ا ه م الله حتى جهلهم بعضه من ش ط ا ر النبي صلى الله عليه وسلم ي ا ل ع ز ه خالصا بيعد علينا وقتك مسلمين بنحاصر هؤلاء ا ل أ ن ج ا ز خمسه وعشرين يوم في مزال عايشين جوه محبوسين مش بنستبهيهم عشان الله يتوقع بدراع حققتك طب زقوا كيف وبرزقه كيف ش ك ا وقال الرجال ها زقوا في ب ا ر ه ا مش بنستبهيهم بنحاصرهم المهم ج ه د ه م ا ل ش ط ا ر فدعكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يبعث إ ل ي ه م ابا لبابا بن المنذر وكان اب من النبي صلى الله عليه وسلم يجي الذين كان حليفا لهم فالمهم ذهب إ ل ي ه م ابو لبابا كما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راوه قام اليه الرجال وجهش اليه النساء والصبيان يفكون أعلام ل ا م س يا ت ق ر ي ب أو حاجة يا خبر ب ي ي ض ابيض خ ر ب على ا ل د ع ا ي ة اللي أ ق ا م ه ا اليهود ل م ح ا ر ب ة هذا الفيلم والمخرج بتاعه اللي هو الراجل مش اسمه مين جيبسون و ا ل ر ا ج ل عمال يقدم والله ما ا ق ص د ك ا ن ت ق ص د ش ي كده وانا كنت بفكر كده وانا اتفقط ا ل و ا وانا ت علي ه ليه حطوا ك ل م ة ص غ ي ر ة كده ي ه ز و ا ليها ادخن ش ن ف في العالم معادات الثانيه بس ي ر م ي ك ل م ة ل ي على اي ح ت ة في الانترنت واعيش فمعادات الثانيه دي خليت الناس ترتعد من انها تتكلم كلمه عن ه ؤ ل ئ ء الانجاز هم طبعا من ازاله ل ا س د ه في كم الدفاع عن نفسهم يعني ع د و ا يدافعوا ويعيطوا و ص و ر و ا كلمه على انه م ع ا د ا ة وانه مش عارف يعني ارجع اربعين س ن ة من التحالف بين المسيحيين واليهود ق ص ة كده عشان الراجل يعني يتكلم ع ن ي ي ب ص د ق الشيء من م ع ا ن ا ة النبي عيسى بن مريم عليه وعلى رسول الله افضل الصلوات و أ ت م التسليمات على هؤلاء الذي كان يقول لهم يا أ ب ن ا ء ا ل أ ف ا ع ي تخيل وصل ا ل أ م ر من النبي سبهم ل أ ن ه م فعلا يستحق هذا اللعب لعنوا على لسان د ا و د وعيسى بن مريم على لسان جميع ا ل أ ن ب ي ا ء المهم يعني خربوا عن رسوله و إ ح ن ا ومش عارف ايه ف س أ ل و ه سؤالا محددا هل ننزل على ش ق م رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نوافق نخرج ن سلم ا ل س ن ا فقال لهم نعم ثم أ ش ا ر بيده إ ل ى أ ن ه الذبح النبي هيفضحك خلص نعم ثم قال هكذا إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن ه سيقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحظه يقول أ ب و ل ب ا ب ة فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى علمت اني خنت الله مشوارته ك م ا خرجت ك قال لهم ده رسولا ي قريبه عمل وخد بعضه عمل شيء أعجيب ه كده بعضه بعضه ذهب على عمل وعمل مضشرة وحرقت راجع من معامل ثم م وخد إلى ج د ر س ل ل ه ورضت نفسه في س ا ر ي ة هناك ا ل آ ن م و ج و د ة بجانب الصوانه ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة اسمها ا ل ص و ا ن ة ا ل ت و ب ة ثم قيد نفسه أ و أ م ر ابنته أ ن تقيده وقال والله لا أ ف ك وساقي حتى يتوب الله علي مما صنعت ووالله لا ا ت ف أ اقدامي بني قريضه أ ب د ا ووالله لا يراني الله في بلد خنت فيه الله ورسوله ك ل م ة ل ن ه مش هتكلم عن م ع ا ه د ا ت و و ذ ع ا ب ة البهدله مش هتكلم عنها خالص ه إ ش ا ر ة ل ا لا ما تكلمش ومستناش ا ل ن ه ا ر د ة يقوم جاي مثلا المباحث ت ن س ي ك ه ولا مش عارف ايه تعالى ه ي ز ئ خالص هو ا لوحده عاقب نفسه بهذا فشعر أ ن ه فعل شيئا عجيبا أ ن ه أ ف ش ى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل هكذا الروايات اختلفت ثمان أ ي ا م خمسه عشر يوم إ ل ى أ ن ت ي ب عليه في يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أ م المؤمنين س ل م ة أم سلمة ف أ م المؤمنين أ م س ل م ة ر أ ت رسول الله يضحك فقالت أ ض ح ك الله سنك يا رسول الله ما ي ش ك ك قال لقد ت ي ب على أ ب ي ل ب ا ب ة ط ب ابو لبابه م ا ك ا ن ش أ د ر يعتذر أو م او كانش أ يجلس نفسه في البيت ويضرب عن الطعام و ا ش ر ا ب ش و ي ة ز م ل ي لا خالص إنما لماذا اختار الناس به الرجل أ ر ا د أ ن يفضح نفسه أ م ا م الناس خمس مرات كل يوم أ ن ا الذي خلق الله ورسوله ومربوط دفت بنته تيجي تفك ا ل و ث ا ق يتوضا ل الله ي ايه أنا فلما سيب عليه خرجت ام سلمه وكان ذلك قبل الحجاب على ما اعتقد فقالت له ابشر يا ابا ذبابك بزوجه الله عليك سمعها و في المسجد ام يفك الوثق قال والله لا يفك وثاقي الا رسول الله كمان هو غيري صلى الله عليه وسلم عيب حشر ان النبي صلى الله عليه وسلم و ا ق ه وكان لما سمع ذلك قال لو جاءني لاستغفرت له اما انه قد فعل ما فعل فلا افك وثاقه حتى يتوب الله عليه وفي صدق ع ب ي ب ه اخيرا ما تتفاعل السماء مع هؤلاء الصادقين في صدق الله علم من قلوبهم صدق صدق حب وصدق اتباع وعدم خفض افشاء سر النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي ي ت أ ذ ب و ن قليلا ثم يعلو ايمانهم بهذا ا ل ت أ د ي ب ثم يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم وتوضف ا ل ل ه ل شيء خطير شيء خطير انك أ ن تستشعر ت أ ن الله تاب عليك يعني, يعني انا عايزك فهم كمان انك انت مش بتوب لمجادك ا ولا انت ب س ر ع ش ا ن انت اشد شان شاب ولا انت بسرعه عشان انت وارع لا ثم تاب عليهم ليتوبوا ت و ب ة الله عليك هي التي تسبق توبتك ستؤهلك إ ل ى هذه ا ل ت و ب ة فكان الصحابه رضوان الله تبارك ت ع ا ل ى عليهم من هذا المنظور يعيشون ولذلك لنا نصح على غلام صغير من لو ه ا ر ل حتى عيل شويه ش ش ه السر ما يعلمه آ ب ا ؤ ه ولا أ م ه ا ت لا الاباء و ل ا أ م ه ا ت يقولوا لهم ع ي د ما ينفعش زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل مثلا قلنا قبل كدا مع الحفين لما أ ر ا د أ ن ياكل ث م ر الصدفه قلنا قال له كخ أ م ا علمت أ ن ل ا ن ا ك ل ا ل ص د ة ه لا على طول تشريع ومنهج و ت أ د ي ف أ ن ا في الجمال ا ل ل وكنت أ ل ع ب م ع ا ل غ ل م ا ن ا ت م ر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا وياسلام بقى ياسلام ياكل ما ت ش ك ي ا ي ا ل صغيره بتلعب والنبي وهو من هو صلى الله عليه وسلم يعد يسلم ويسلم ص ي ي ب خاطب م ث ل ا أ خ و أ ب و ه ر ي ر ة يقول له مثلا يا أ ب ا ع م ي ر ما فعلا ا ل م غ ي ر مش هتلاقي واحد معاك يلعب وشو كده قاعدين ت ا ه ي ع ط ك م وشو ف ر كده وقاده في الدنيا خالص فسلم علينا ثم ارسلني بحاجه صلى الله عليه وسلم فاستطفا على امه اتاخر على امه ام سليم فلما عاد قالت له ما اخرت قال لها ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجه فالامه تسال عادي قال له طبعا فمها قالت وفي اي شيء ارسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه سر لما اتكلم عن عيني شغاله قوي آ ه يا امه بعثتني و... لا إ ن ه سر فقالت له مش ا ل أ م عارف لو ما قولت ب ش ي ب ش ي قلت له م ا ك ا افعل ذ ل في امها بشد زاره بعثت ولد مثلا يجيب لها ح ا ج ة م ع ي ن ة و ت ط و ع كنت اين يا ملعون ويا م ض ر و ج ويا مجهود السلسله دي بتحصل ط ن ص ف ولا ن ا بعثتني تنصف ولا ن ا لازم تشعر ابعثته ع ي ن وجاب إ ي ه ودفع كام و ر د ك قالت ي ه لا بص ا ل أ م ا ل ل ي تربي و ا ل ل ي ت ر ب ت قالت له لا تخبر سر رسول الله أ ح د ا ت خ ي ل إ ن انس بن مالك كبر هل تعرفين كبر ويتكلم مع تمهيده ثابت البناني أو فقال ياسالم والله ما حدثت به أ ح د ا ولو حدثت به أ ح د ا لحدثتك طيب يا عمو قوله كده بس له حاجه تبقى في ر و ا ي حريف إ ن م ا والله ما حدثت به احدا في النبي صلى الله عليه وسلم مات صلوات ربي وسلم د ن ي ا مشيت و ا ل أ ي ا م نفسيت وما زال أ ن ا حتى مات انا حتى و ق ت هذا الذي أ ح د ث ك م فيه ولم نعلم لماذا أ ر س ل ه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أ ي شيء عمره اجيده ل أ ن ه بقول لك السر ما ب ت ل م ش ي زي الدين ا ف س مغالبات الوقت ل ا ن يكون فلانه هو اللي قال لي ت ك ت و ن بضوء ك د ا تخف تخف ث ر و ر ابعث اشتغل ورده ل ن ك س ب لها انما انظر الى الادب حتى الاطفال في ه وقعه لما حصلت لما تايمت حق بنت عمر تايمت اي مات زوجها وكان اسمه خنيس بن ح ز ا ة فخنيس ابن ح ه فعمر ا بن الخطاب حد يزوجها وده تشريع ان حق الراجل يبحث عن فتن صالح وزوج صالح يزوجه ابنته ف ل م ا إ ن ه ا مش مختلطه ومش أ ل ع و ه في ا ل ج ا م ع ة كده فدحنا ح ا كده يعني من حقه إ ن كان ا ع ت ي جامع وشاف اخ فاضل توسمه فيه خيرا ي ت س ا ل و يكلمه الا تريد أ ن تتزوجوا ن م ا الناس فعلا من خوفها ل ا ج ة من خ ف ه ا ل ش ا ء السر يقول ل ي بدل ما روح يفرح الدنيا فما عمر بن خطاب لما خرج يتسلم مع عثمان قال له أ ل ا تريد أ ن تتزوج من حق فقط ابنتي فعثمان قال له أ م ن ن ي ف ي ن ف ر ص ة ف ق من حق و ف ق مش يوم ا ب س ي تتزوج بنتي اصحي تتعرف انا مني ذا لوحدي في ج م ع ه كل يوم في ا ل خ ي ع ي مع خواطر ع ر ض ت عليه الامر و ش ك ت وعثمان كان رد فعله سبحان الله على ا ل أ د ب مثل ح ا ل ا ت ن ح ن ا في ا ن ه ا ر د ه لو عرض واحد بنته للزواج على اخر ممكن يقرب ض ر ه السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته شكله الرجل المجنون جه عثمان ي ب و ن ي ت ج و ز من تسعه واخذه فوق يفضح الدنيا لما عثمان غبت ي ليالي ثم التقى عمر قال له قد بدا لي الا اتزوج ز ع ل ت عمر ب ي ايوه ز ع ل ت ه بس خلاص هيصرف ازاي بشر ا ل ص ح ا ب ة بشر بس بشر وقافين ف و ن عند حدود الله وعند منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ي رح التقى ابا بكر الصديق يتجوز بنت حقصه فقال له امهلني ولم يرجع اليه بشيء يعني عثمان كان اخذت الشيء انه رجع قال له ايه احنا يا تتجول عم امشي بطل ر ع ي ه خالص فيقول عمر كنت أ و ج د على أ ب ي بكر مني على عثمان يعني اضغطت اوي من أ ب و بكر الصديق أ خ و ر من عثمان عثمان حتى يعني اللي هو انا اللي بقول اهو ما حدش يقول ي ح ا ج ه انا اللي بقول يعني عثمان كانه مع برنيش يعني ابو بكر كانه مع برنيش دا المعنى يعني نعي وصلى فكنت أ و ج د على أ ب ي بكر مني على عثمان المهم خطبها هو ي عمر ن ي ع في بعض الروايات ر حكى للنبي تبسم رسول الله وقال له ده بعد له موضوع عثمان على قول قال له يتزوج حقك ص ص يتزوج ح من هو خير من عثمان ويتزوج عثمان ممن هو خير من حقك ص ده لما رح ا عثمان قاله ما ل على شتجول ه أنه أو أنه حصف ورقب ت زعاش س اللي عثمان حيتجول حتتجول واللي من عثمان أ ح س ن من حق إ ش ا ر ة إ ل ى ك ا ن رقي ا وقتها و إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يتزوج حقه و أ ش ر ذلك ب إ خ ب ا ر الله له ل أ ن رسول الله ما كان يتزوج إ ن م ا كان يزوج ربنا يقول له اتزوج دي مش بما ج ا ب و بيختار يعني فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم خطب حقه خ ل ص ه ا ل م و ض و ع غنى لما راح أ ب و بكر الصديق يقول عمر لقياني ابو بكر فقال له بص دي ب ر ض و ح ا ج ة من ضمن الحاجات يا أ خ ي لما يكون ليك أ خ زعلان منك انت حاجه منه ان ه متغير الطبيعي كمسلم تحق تسأله زعلان من في ش حق ي و ل لك كلان ده ما ح ي تساله فعني ي و يولع ي في دحق الأخوة والصلاة ا ا ل ج زعلان ي و ي ر من ق ايه ا و لما التقى أ ب ا بكر عمر قال له لعلك وجدت علي, علي حقها ي فلم أ ر ج ع إ ل ي ك شيئا نحس انت جعلان يمني انك انت علي وانا حتى عرضتا مرضيتش علي عليك خالد قال عمر بمنتهب وضوح وصراحه عشان القلوب ت و ص أ ن ا زعلان منه أ ع د م عيالي و ر أ ن ي يمشي لنا وشفت لنا لا قال نعم شدوء شريك قال أ ب و بكر ف إ ن ي لم يمنعني أ ن أ ر ج ع إ ل ي ك فيما عرضت علي إ ل ا أ ن ي كنت علمت أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أ ك ن لارشي سر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ولو تركها لقبلتها هذا ا ل ح ي س ل م خالد مش في ا ل أ د ب يا أ خ ي مش في كوكبتي اقول لك على خبر أ ح ل ى النبي كان عايش ك و ك لا الكلام ده مش عنده ا ل ص ح ا ب ة كلام ده عشان نتعلم احنا ده ي ا خ د ه ا فلان ويقعد يمكن و ي ق ل ق و ي ل د ده ناس ب ت ع ا ل تاليف كمان و إ ح ن ا قلنا يعني هي حدثني ا ل و ك ا ل ة دي لسه بكلمه الجمعة ل في ت ف خطبه و ك ا ل ة الانباء حدثني من اثق به وكاله خ ط ي ر ة جدا دي ه ا ش اي حد عايز على وارد حدنشدين قبلين حد تدحك اوهاك قالك على وخده وحثقه م ر ع م ل ه ا ا ل أ ح ن ف بن قيس و م ع ا و ي ة بن ابي سفيان ف م ع ا و ي ل تعالى أ ح ن ف ح ذ ت ن ي ا ل ث ق ة عنك أ ن ك قلت كذا وكذا وكذا وقال له كلاما أ غ ض ب ا فمكن ت من ا ل أ ح ن ف إ ل ا أ ن قال له يا أ م ي ر المؤمنين ا ل ث ق ة لا يحدث ف م يجواحد يقولك ح ذ ت ن ي من أ ذ ق بي يقول له ر ك ن كده على غم انت نفسك انا لا أ ذ ق بك ل ا ينفعش كده فشف قاله سر النبي ذكرها ا لكن ن ب ي ذ هنا عاش عمل تفصيل عرض صلى الله عليه وسلم كذا عليها ولكن أ ب ا ذ ك ر م ر أ ى في ذلك سر ف م ب ا ش ر ة ختم سر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزوج رسول الله من ح ف ص ة وحي فهم ا ل أ م ر ن ه ا ر د ه هنتكلم يعني في دقائق م ع د و د ت حدثتني ا السر بقى تكون عندك واحد أ و ل حاجه عايزه ق و ل ه ا يا أ خ ي الفاضل يا من ق ع ص ي ربك وقد س ط ر عليك لا تفشي هذا السر هو سر ا ل س ك ر اليه ل عليك ل أ ن النبي حتى شفي اخي ربنا لم ا ج يسكر على ع ب د النبي يقول لك كل امه معافى الا المجبرين و إ ن من المجاهره ان يفعل العبد ز ن د ا ف ي س ر ه ربه في الليل فيصبح وقد كشف س ك ر الله ع ل ي ك انا عملت امبارح وانا سويت ذا اعظم سر يجب ان تتمه حينما تقترف ذاك م ع ص ي ة ب ا ر د ت بها ربنا تبارك وتعالى رح احكيها اشتقل بها واستغفر ل الله, الله. وتوب اليه منا ن م ر ت م ي ن م ص ي ب ة آفة العصر ما يدور بين الزوجين الان وكنا ل من قبل في ل ق ا ء ا غ ر ف ة النوم ك ر ث ه ل ق ا ء ا غ ر ف ة النوم لقيت دلوقتي اللي ش غ ا ل ة في م ص ل ح ة كل ا ل أ د و ا ر عرفه انها تصلي ش وصاحبها يتكلم وزميلها ا ل اللي جنبها وانتي ومش عارف ايه و ت ص ب عجيبه د ه ا ل م ر أ ة بعض النساء ت ا ب ة حتى في موضوع السر في ن ج م ل دلافون صلاه ع ا ر ه كبيره بقى جناحه ايه بقى سر حاجه عجبت الشمس ولذلك لما أ ر ظ و الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اخوف استكتاب بالذات لانه ب يكلمون بعضهم في التلفون ي في اصرار وفي ا ل ن و ه لعملوا وسووا اي ح ك ا ل ي ما ينفع إ ن من أ ع ظ م ا ل أ م ا ن ة عند الله يوم القيامه الرجل يفضي إ ل ى م ر أ ت ه وتفضي اليه ثم ينشر الشرفه بل في روايه من شر الناس ا ل ر ج ل ل يفضي إ ى مرأته وتفضي إليه ثم ينشر أ ح د ه م ا سر صاحبه ده ب ي ت ح ج ي والله أ ن ا متكلمكوش من كوكب تاني ده انا بتكلم من مجتمع مسلم في المقاهي والنواصي والمصالح الحكوميه وعمل امبارح وسوء و ت ع ق ي وساره بصر ي ا في حاجه بنقول لحضرتك ماينفعش دي امانه وكونك ابشيت بها خنتي ا ن ت خ كنتي سر زوجك في وما شاء الله في الزوج يحبس المعاري كل حاجه يبقى سمعت لكل ح ن ا ت ه أ ي و ه كذا برضه يحصل لنا عرفت الميه بعض النساء إ ل ا من رحم الله سبحانه وتعالى غلبنا ر ؤ ي ت ر في مساله السر سر الزوج ده مهم يعني ولذلك النبي لما اجتمع حوله النساء والرجال قال لهم لعل رجلا يقول ما فعل باهله ولعل ا م ر أ ة ت ق ب ر ما فعلت مع زوجها ف أ ر م ا القوم أ ي سكتوا فقالت ا م ر أ ة إ ي والله يا رسول الله انهم لايفعلون وانهن لايفعل يعملوا كده النبي كعبه تشهد ان صحبك ونعملت ومش عارف ايه و... و... فاكرين ط ب ع ا ن ت م النوم في العسل وقصص ا ل ح س ل دي يعني ما شاء الله البيوتات كلها بقت تتكلم في ا ل ق ص ة دي فلا يجوز ذلك وكذلك ب ر ض و في ك ا ر ث ة والنساء ت ج ي تشتكي بعد كده تقول ج و ز ي اتجوز علي ولا اتجوز صحبتي و ا ل ف ض ا ح تشتغل رسول الله يقول لا تباشر ا ل م ر أ ة ا ل م ر أ ة فصفها لزوجها لانه ينظر دي اليها و... ح ف يلا لو كان صالحا نفسه ستتحرك ان يتزوجها و إ ن كان ت ساسدا س أ ب ح ث عن غير ذلك وتجي بعد ك ل ه صرت م ل ن س ا ن وتقول لك صاحبتي ان ك أ ن ت ي ما انتي حكيتي حكيت له حكيتي له ف ت ا ب ك ايه وطريقه يا له و على طريقها ورحتها يا من رحتها ي وحممها ا يا له و على حممها ا حكيتي له كل البيت اللي حصل فيه والنبي يؤكد لا تباشر ا ل م ر أ ة و ا ل م ر أ ة حتى توقفها وفي روايه تنعشها لزوجين ل كانه أ ن ب ب ا يردن اليه و ا ح د ة تبقى م ن ت خ د ة ج ا ب ل ك البيت م ن ت خ د ة وجودك ما يعرفش حاجه ع ن ه شيء القمر ي ح ك لا تطهر على ما شوفتها صوتها ايه、بش. يا جماعه اتخين جماعة الخير الله في أ ن ف س ك ن وفي أ ز و ا ج ك ن وفي أ ص ح ا ب ك ن لان دي أ م ا ن ة أ ت ت إ ل ي ك البيت مش عشان ت ع ا ر ي ه ا قدام زوجها انت قدام ز و ج ك تحكيله وتقوليله شكلها ووصلها وشعرانها خبرت ي ا و س أ ل ت ه ا بشرط مش ممكن يا ج م ا ع ة دي من ضمن الحالات اللي تحتاج منها إ ل ى كتمان أ س ر ا ر كشف سر ا ل م ه ن ة كلام دا لمندوب المبيعات و ع ر ف مندوب مبيعات يعني س ل على ش ر ك ة مبلغ مشطه موهر وراح يشتغل في ش ر ك ة تانيه واربط ع ا ل ل هذا الكلام في الواقع بيحصل وراح يشتغل في ش ر ك ة ا ل ك ل ولما أ ر ا د أ ن يعود إ ل ى شركته ا ا ل أ و ل ى ا ل م س ا و م ة العقيمه ارجعله بشرطين ت ت ن ز و ا عن المحاضر اللي عملتهالي ه و ح ا و ل و ه على سر ا ل أ ك ل ه في ا ل ش ر ك ة اللي أ ن ا ج ا ي م ن ه ا في العمل ازاي تخيلوا ولذلك ربنا لا يبارك في ا ل ش ر ك ة دي ولا يبارك في ا ل ش ر ك ة دي والدنيا بتضايق عليهم و ح ا ج ش ي ء من خطره ك تحس ان شغل م ن ز و ب المبيعات ده زي ما ك ن ا بتدور على إ ب ر ة كوم قش لان لسانهم بيبقاش ف و ه اقوله كل ح ا ج ة بيقولها ش ر ك ة عملت المدير قالل ا لما يقوم بوضعها في النهارده و ا ل ت ق ا ل ي هو مفروض يؤتمن عليها كلها لما يروح ل ش ر ك ة تانيه ة ح ا الدكاترة ومش عارف يحكيها ة لايحة التمتدية عندهم عارف عارف قانون مش مش اللي ا ر ة ل ل و ل ف ر و الدكاتره بيفتش بسر ا الا يفشي حالات ح م و د ي ك ع ن د يقول والله ماشي فدي امانه ل ش ا ايضا ن أ م ل الافراد ط ب ل لو الشرعي الثاني ل ن ابن ا ي طبيب معانين سبب ا ة لم يفعش يكون فر حتى يرفع ل ق ق ر ا ء دكتور ن ابي مظلوم أو حتى إنسان م الواحد في مستشفى من الشارع طب إنت ليه تروح بيها شوفت إ ن م ا سبحان الله لا بس ملناش يعني كما يقدر فعلا حفظ ا ل أ م و ا ل ايسر من حفظ الاسرار لو ج ي ك واحد ف ر و س ممكن أ م ا ن ة مصر كلها تطلع في قلبه ويحطه ج و دولاب ومن دولاب ج و دولاب ويعمل باسورد ا ل م ف ت ا ح وفي لوك وفي بوك ويبني محدش يقرر ويحط ك ه ر ب ا وماسكه ص ا ع ق عند البتاع شا... كل د ا ممكن يعمله في حفظ المال إ ن م ا في حفظ السر ن ح و ش بس قول بس قالك انباع <تصفيق> يا أستخي لقينا ل ا عمي أستخي الله عايز ح اقول ي أ س و أ من ا ل م س ا ء هموت عشان الحرب يفعلوا ش ي بالسر ن ة 42 لحد ما م ه ي و ت ه ذ يحصل في مجتمعنا ما كلام هذا تتصربوش فلهذا ارجو ان إحنا يعني ننظر لذا بعين الاعتبار بعض المدرسين اللي ب ي ت ص ر غ و ا الامتحانات للعلم بدونهم دروس يبقى قاعد مع مدرس اول بحط الامتحان ل ل م د ر س ة يوم واخد الامتحان قالوا يستاهلوا الباء علشان ى ع مش هيك السر طب اعمل ايه يوم بس نتجيل ونفس ا ل ف ك ر ة بس م غير الاطفال يعني في ايه يعني ده ما كانت تلاكت قالوا, فيه. قالوا فيه. قال يعني عشان س ع ر ه يغلق وحصته بدل ما يدل الناس حواليه والمدرس الشاطر لما حصلش ده جدا انه قبل حرب كما بعض الناس والعهد الدنيا انه عليه انه فيه ليه مرة الامتحانات عم كما مشارك مطار محاق مطار اقتربت سرعة اقتربت حرب سري السري سري وانتعرفت مطار سري سنة واللذيذ الناس كان سواقلت وانتكليبه كلها انه هناك كان تقف قبل ستين ستين سبعة بعض يقول حتى يكون جنة يعني تخيل واحد ادمانه ما يعرفش ي ق ر أ واحد مسلم ن ماشي ج ن ب ه يقول له خلي بالك دي منطقه عسكريه ممنوع تضطرب و ت ص و ي ر طب ما هو مثل شيء بحر وما يعرفش ع ا د احفظ انت ياخي السر كم من دول سقطت بهذه ا ل أ س ر ا ر كان سر سياسي كان سر حربي كان سر اقتصادي ف أ م ا ن على كل واحد أ ن يحفظ هذه ا ل أ س ر ا ر ل أ ن ك إ ذ ا حدثت بسر أ خ ي ت ك ف إ ن ه ا خ ي ا ن ة خيانة, خيانة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من افترق السمع فاتبعه شهاب مبين دليل على ان شد الاسرار مهم الله حفظ أ س ر ا ر السماء عن, عن اذان الجن ل ذ ا كل جن يطلع ي ت ض ل الخبر يتبعه شهاب يحرقه و ي ق و ل ن في عقاب لازم يحصل يجلسه ل ا موضوع قشه كذبه لان كشف سر إ ن م ان ي قلت على د عدم م مروء ر أو و ج ة وكل سبيل ر صبر وجد العموم اللي بيحضر الدرس ولا حاجة برضو أي تعلم الفتوى الناس دينها نعمه لما تقولش انا اجمع واحد ع واحد ي ر فلابد ه و و ق له ده ن كان معاهم ر ع مع ان ه ل ت ق ر ع ه فلابد ا نتعلم ن هذه الاشياء حتى يكون لنا ش أ ن كما كان لصحابه النبي صلى الله عليه وسلم يا كلامي سيدنا يوسف الرؤية يا جنيه اخواننا السكر وكذا ماذا قال لما رأى يوسف لأها شرد فقال عقوب حكس كده له رأى شرد لا تقصص رؤياك على إ خ و ت ك فيكيدوا لك كيدا محتاجين كدا نتعلم عندك سر خليك كدا ولا ت ب ح بسرك إ ل ا لمن هو أ م ن ل و خلاص الدنيا م ح ت ا ج ة جدا هذا الكلام بيتقل الزوجات في البيوت والازواج في البيوت لازم يا ب ن ا ع ة لازم أ ل ف و ا ا ف ر ا ر كل ح ا ج ة تحتيها لذوبك في ز و ج ة ا ل ن ه ا ر د ة ب ت ت ج و ه او ما ت ت ز و ج كل جوزها ح ا ر ه محمد اللي في ا ل ع م ا ر ه اللي كان بين بيننا ده كان هيموت عشان ي ت ز و ج ه زوجها يفضل كل ما يشوف محمد حتى لو هو منتهى الالتزام بيكرهه ان محمد كان طالع بيت ح ا ج بالظلم الخامس عشر وهم في البرون تحت بيكرهه ففي حاجات ما ينفعش ا ل ش ك ي لم نراجل ولم نستك ما ينفعش ا ل ش ك ي سنتقي س الله سبحانه وتعالى السر أ و شد السر ك ا ل ا م ا ن ة لا يجوز ا ل م س ا و م ة عليها ولا ا ل ت ف ر ي ق فيها بل يتوجب ش ف ظ ه ا كما أ و ص ى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما تطلب ذلك من جهد و م ش ق ة من الشخص المؤتمن لأن الشخص السر النوصي إن تتكلم في مجتمع آمن ثقة مش وإذا جاءهم أمر من الأمن القوم ولو إلى الرسول أن أمر أو أداعوا آمن من وإذا جاءهم ردوه وإلى في مجتمع مش الأمر منهم لعلمه ثقة الذين به تنبطونه منهم ل و ل ا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إ ل ا قليلا هذا الكلام يجب أ ن نتعلمه انا انت وصلت عليكم النهارده اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا محسوما واجعل ت ف ر ق ا من بعده تفرقا م ع ص و م ة اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم أ ر ن ا الحق حقا وارزقنا اتباعه و أ ر ن ا ا ل ض ا ط ل باطلا وارزقنا اجتنابه اقض ا ل ز ي ن عن المدينين فرج كرب المكروبين اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين اللهم إ ن ي أ د ع و ك و أ ن ت في عليائك وكبريائك و أ ن ا و ا ق ي ك ي الان بين يديك اللهم إ ن ا أ ص ح ا ب شهوات فتب علينا اللهم إ ن ا أ ص ح ا ب شهوات فتب علينا اللهم إ ن ك تعلم أ ن في قلب كل واحد منا هما اللهم فرج همومنا واستر عيوبنا واغفر زلاتنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا تعلم أ ن لنا إ خ و ا ن ا في م ش ا ر ك ا ل أ ر ض و م غ ا ر ي ه ا قدمت ه م الضر و أ ن ت أ ر ح م الراحمين اللهم رد المسلمين إ ل ى دينك مردا جميلا اللهم و ص ل صلاه ا ل أ م ر ب ا ل ع م ل بكتاب الله و ب س ن ة رسول الله اللهم ردنا إ ل ى دينك مردا جميلا ولا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا اللهم لا تحرمنا ل ذ ة النظر إ ل ى وجهك الكريم واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم ا ل أ ن ه ا ر في جنات ا ل ن ع ي ن دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام و آ خ ر دعواهم أ ن الحمد لله رب العالمين فستذكرون ما أ ق و ل لكم وافوض أ م ر ي الى الله إ ن الله غفور بالعباد و أ ع و ذ بالله أ ن أ ذ ك ر ك م و ا ن ت ا ولا ت ن س و ن من صالح دعائكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله إ ل ا أ ن ت أ س ت غ ف ر ك واتوب إ ل ي ك والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته